والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنهار بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثوا ومتى عن إلآهين